فلا يفوته شيء من اعمالكم بل يحصيها ويجازيكم عليها واتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا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 ان ذلك كان ذنبا عظيما عند الله وان خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ألا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنا ان لا تعولوا وان خفتم الا تعدلوا اذا تزوجتم اليتيمات اللاتي تحت ولايتكم اما خوفا من نقص مهرهن الواجب لهن او اساءه معاملتهن فدعوهن وتزوجوا الطيبات من النساء غيرهن ان شئتم تزوجتم اثنتين او ثلاثا او أربعة فان خفتم الا تعدلوا بينهن فاقتصروا على واحدة أو استمتعوا بما ملكت أيمانكم من الإماء إذ لا يجب لهن مثل ما يجب للزوجات من الحقوق ذلك الذي ورد في الآية في شأن اليتامى والاقتصار على نكاح واحدة أو الاستمتاع بالإماء أقرب إلى الا تجوروا وتميلوا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 وعدوهم موعدة حسنة بأن تعطوهم ما لهم إذا بلغوا الرشد وحسن التصرف وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم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 فأشهد على ذلك التسليم حفظا للحقوق ومنعا لأسباب الاختلاف وكفى بالله شاهدا على ذلك ومحاسبا للعباد على أعمالهم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون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 قليلا كان أو كثيرا وللنساء حظ مما تركه هؤلاء خلافا لما كان عليه أمر الجاهليه من حرمان النساء والأطفال من الميراث هذا النصيب حق مبين المقدار مفروض من الله تعالى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 فهم متشوفون إليه وقد جاءكم بلا عناء وقولوا لهم قولا حسنا لا قبح فيه وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا وليخف الذين لو ماتوا وتركوا خلفهم أولادا صغارا ضعافا خافوا عليهم من الضياع فليتقوا الله في من تحت ولايتهم من الأيتام بترك ظلمهم حتى ييسر الله لهم بعد موتهم من يحسن لأولادهم كما أحسنوهم وليحسنوا في حق أولاد من يحضرون وصيته بأن يقولوا لهم قولا مصيبا للحق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 وإن لم يكن له ولد ولا وارث له غير أبويه فللأم الثلث وباقي الميراث لأبيه وإن كان للميت إخوة إثنان فأكثر ذكورا كانوا أو إناث أشقاء أو غير أشقاء فلأمه السدس فرضا والباقي للأب تعصيبا ولا شيء للإخوة ويكون هذا القسم للميراث بعد تنفيذ الوصية التي أوصى بها الميت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 ولكم نصف ما ترك ازواجكم الا ان يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصيه يوصي بها او وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِلَّا مَكَانَ لِكُلِّ وَلَدٍ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُصُونَ بِهَا أَوْ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 ذكرا كان أو انثى منكم او من غيركم فان كان لهن ولد ذكرا كان او انثى فلكم الربع مما تركن من المال يقسم لكم ذلك بعد تنفيذ وصيتهن وقضاء ما عليهن من دين وللزوجات الربع مما تركتم ايها الازواج ان لم يكن لكم ولد ذكرا كان او انثى منهن او من غيرهن فان كان لكم ولد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 ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم تلك الاحكام المذكوره في شان اليتامى وغيرهم شرائع الله التي شرعها لعباده ليعملوا بها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 وله فيها عذاب مذل واللاتي ياتين الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعه منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا والتي يرتكبن فاحشة الزنا من نسائكم محصنات وغير محصنات فاستشهدوا عليهن أربعة رجال مسلمين عدول فإن شهدوا عليهن بارتكابها فاحبسوهن في البيوت عقوبة لهن حتى تنقضي حياتهن بالموت أو يجعل الله لهن طريقا غير الحبس ثم بين الله السبيل بعد ذلك فشرع جلد البكر الزانية مئة جلدة وتغريب عام ورجم المحصنة والذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرض عنهما إن الله كان توابا رحيما واللذان يرتكبان فاحشة الزنا من الرجال محصنين أو غير محصنين فعاقبوهما باللسان واليد بما يحقق الإهانة والزجر فإن أقلعا عما كان عليه وصلحت أعمالهما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 ولا يقبل الله توبه الذين يصرون على المعاصي ولا يتوبون منها الى ان يعاينوا سكرات الموت فعندئذ يقول الواحد منهم اني تبت الان مما ارتكبته من المعاصي ولا يقبل الله كذلك توبه الذين يموتون وهم مصرون على الكفر اولئك العصاه المصرون على المعاصي والذين يموتون وهم على كفرهم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 ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا ان ياتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف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 أو تزويجهن ممن تشاؤون أو منعهن من الزواج ولا يجوز لكم امساك أزواجكم التي تكرهونهن للإضرار بهن حتى يتنازن لكم عن بعض ما اعطيتموهن من مهر وغيره إلا أن يرتكبن فاحشة واضحة كالزنا فإذا فعلن ذلك جاز لكم امساكهن والتضييق عليهن حتى يفتدين منكم بما اعطيتموهن وصاحبوا نساءكم صحبة طيبة بكف الأذى وبذل الإحسان فإن كرهتموهن لأمر دنيوي فاصبروا عليهن فلعل الله يجعل فيما تكرهون خيرا كثيرا في الحياة الدنيا والآخرة وَإِنْ أَرَدْتُمْ مُسْتَبْدَلًا زَوْجًا مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نِفَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَيُّهَا الْأَزْوَاجُ طَلَاقَ امْرَأَةٍ واستبدال غيرها بها فلا حرج عليكم في ذلك وان كنتم اعطيتم التي عزمتم على فراقها مالا كثيرا مهرا لها فلا يجوز لكم اخذ شيء منه فان اخذ ما اعطيتموهن يعد افتراء مبينا واثما واضحا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا وكيف تأخذون ما أعطيتموهن من المهر بعد الذي حصل بينكم من علاقة وموده واستمتاع واطلاع على الأسرار فإن الطمع في أيديهن من مال بعد هذا أمر منكر ومستقبح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 وسبب غضب الله على فاعله وساء طريقا لمن سلكها حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم امهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه وامهاه نسائكم وامهاه نسائكم وربابكم اللاتي في حجوركم من نسائكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذينَ مِن أَصْلابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَد سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ وَفُورَ الرَّحِيمَ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ نِكَاحَ أُمْهَاتِكُمْ وَإِنَّ عَلَوًّا أي أم الأم وجدتها من جهة الأب أو الأم وبناتكم وإن نزلن أي بنتها وبنت بنتها وكذلك بنات الابن وبنات البنت وإن نزلن وأخواتكم من أبويكم أو من أحدهما وعماتكم وكذلك عمات آبائكم وأمهاتكم وإن علون وخالاتكم وكذلك خالات أمهاتكم وأبائكم وإن علون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 ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما وحرم عليكم نكاح المتزوجات من النساء إلا ما ملكتموهن بالسبي في الجهاد في سبيل الله فيحل لكم وطؤهن بعد استبراء أرحامهن بحيضه فرض الله ذلك عليكم فارضا وأحل الله ما عدا ذلك من النساء أن تطلبوا بأموالكم احصان أنفسكم وإعفافها بالحلال غير قاصدين الزنا فمن تمتعتم بهن بالنكاح فأعطوهن مهورهن التي جعلها الله فريضة واجبة عليكم ولا إثم عليكم فيما وقع عليه تراضيكم من بعد تحديد المهر الواجب من زيادة عليه او مسامحه في بعضه إن الله كان عليما بخلقه لا يخفى عليه منهم شيء حكيما في تدبيره وتشريعه ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَٱنكِحُوا۟ بِإِذْنِ إِذَآ ءَامَنَٰتُّمْ وَإِن تَّخَافُوا۟ عَلَيْهِنَّ فَٱسْتَشْهِدُوا۟ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ۖ فَإِن وَلَا متخذات أخدان فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُم أَيُّهَا الرِّجَالُ لِقِلَّةِ مَالِهِ أَن يَتَزَوَّجَ الْحُرَّاءِ مِنَ النِّسَاءِ جَازَ لَهُ نِكَاحُ الْإِمَاءِ الْمَمْلُوكَاتِ لَغَيْرِكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فِيمَا يَظْهَرُ لَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ إِيمَانِكُمْ وَبَوَاطِنِ أَحْوَالِكُمْ وأنتم وهن سواء في الدين والإنسانية فلا تستنكفوا عن الزواج منهن فتزوجوهن بإذن مالكيهن واتوهن مهورهن دون نقص أو مماطله هذا إن كن عفيفات غير زانيات علنا ولا متخذات اخلاء للزنا بهن سرا فإذا تزوج ثم ارتكبن فاحشه الزنا فحدهن نصف عقوبة الحرائر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 ومن رحمته أن شرع لهم نكاح الإماء حال العجز عن نكاح الحرائر عند خشية الزنا يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم يريد الله سبحانه بتشريعه هذه الأحكام لكم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 ولا يقتل أحدكم نفسه ولا يلقي بها إلى التهلكه إن الله كان بكم رحيما ومن رحمته حرم دماءكم وأموالكم وأعراضكم ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا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 للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسالوا الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما ولا تتمنوا أيها المؤمنون ما فضل الله به بعضكم على بعض لئلا يؤدي إلى الصخط والحسد فلا ينبغي للنساء أن يرتجين ما خص الله به الرجال فإن لكل فريق حظا من الجزاء بحسبه واطلبوا من الله أن يزيدكم من عطائه إن الله عليم بكل شيء فأعطى كل نوع ما يناسبه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 فابدأوا أيها الأزواج بتذكيرهن وتخويفهن من الله فإن لم يستجبن فاهجروهن في الفراش بأن يوليها ظهره ولا يجامعها فإن لم يستجبن فاضربوهن ضربا غير مبرح فإن رجعن إلى الطاعة فلا تعتدوا عليهن بظلم أو معاتبة إن الله كان ذا علو على كل شيء كبيرا في ذاته وصفاته فخافوا وان خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا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 ان الله لا يخفى عليه شيء من عباده وهو عليم بدقائق ما يخفونه في قلوبهم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب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 يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قرينا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 وماذا عليهم لو امنوا بالله واليوم الاخر وانفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما وماذا يضر هؤلاء لو انهم امنوا بالله حقا وبيوم القيامه وانفقوا مما رزقهم الله في الوجوه التي يحبها ويرضاها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 فَتَيَمَمُ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُوا بِوَجْوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالتَّبَعُ رَسُولَهُ لَا تُصَلُّوا وَأَن تُمْ فِي حَالِ سُكْرٍ حَتَّى تَصْحُوا مِنْ سُكْرِكُمْ وَتُمِيزُ مَا تَقُولُونَ وَكَانَ هَذَا قَبْلَ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ مُطْلَقًا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 وكفى بالله وليا يحفظكم من بأسهم وكفى بالله نصيرا يمنعكم من كيدهم وأداهم وينصركم عليهم من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيَّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقَوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهِ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 ويوهمون بقولهم راعنا أنهم يريدون راعنا سمعك وإنما يريدون الرعونه يلوون بها ألسنتهم يريدون الدعاء عليه صلى الله عليه وسلم ويقصدون القدح في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا قولك وأطعنا أمرك بدلا من قولهم سمعنا قولك وعصينا أمرك وقالوا أسمع بدل قولهم أسمع لا سمعت وقالوا انتظرنا نفهم عنك ما تقول بدل قولهم راعنا لكان ذلك خيرا لهم مما قالوه اولا واعدل منه لما فيه من حسن الادب اللائق بجناب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لعنهم الله فطردهم من رحمته بسبب كفرهم فلا يؤمنون ايمانا ينفعهم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 ولن ينقصوا شيئا من ثواب أعمالهم ولو كان قدر الخيط الذي في نواه التمر انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا انظر أيها الرسول كيف يختلقون على الله الكذب بثنائهم على أنفسهم وكفى بذلك ذنبا مبينا عن ضلالهم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهداء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 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أولئك الذين يعتقدون هذا الاعتقاد الفاسد هم الذين طردهم الله من رحمته ومن يطرده الله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 إن الله كان سميعا لاقوالكم بصيرا بافعالكم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاتَّبَعُوا رَسُولَهُ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا رَسُولَهُ بِإِمْتِثَالِ مَا أمر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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ من قَبْلِكَ يريدون أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطاغوت يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا ألم تر أيها الرسول تناقض المنافقين من اليهود الذين يدعون كذبا أنهم آمنوا بما انزل عليك وما أنزل على الرسل من قبلك يريدون أن يتحاكموا في نزاعاتهم إلى غير شرع الله مما وضعه البشر وقد أمروا أن يكفروا بذلك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 وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ولو أنا فرضنا عليهم قتل بعضهم بعضا أو الخروج من ديارهم ما امتثل أمرنا منهم إلا عدد قليل فليحمد الله أنه لم يكلفهم ما يشق عليهم ولو أنهم فعلوا ما يذكرون به من طاعة الله لكان خيرا من المخالفة وأشد رسوخا لإيمانهم ولاتيناهم من عندنا ثوابا عظيما ولوفقناهم إلى الطريق الموصل إلى الله وجنته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 حسب ما فيه مصلحتكم وما فيه النكاهه بأعدائكم وان منكم لمن لا يبطئ ان فان اصابتكم مصيبه طال قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم شهيدا وإن منكم أَيُّهَا المسلمون أَقْوَامًا يتباطعون عن الخروج لِقِتَالِ أَعْدَائِكُمْ لجبنهم ويبطئون غيرهم وهم المنافقون وضعيف الإيمان فإن لَكُمْ قتل أَوْ هَزِيمَةٌ قال أَحَدُهُمْ فَرَحًا بسلامته قد تفضل الله علي فلم أحضر القتال معهم فيصيبني ما أصابهم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 ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أَوْ يغلب فسوف نؤتيه أَجْرًا عظيما فليقاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا المؤمنون الصادقون الذين يبيعون الحياة الدنيا رغبة عنها بالآخرة رَغْبَةً فيها ومن يقاتل في سبيل الله لتكون كلمته هي العليا فيقتل شهيدا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 والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وجعل لنا من لدنك وليا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 لأن تدبير الشيطان كان ضعيفا لا يضر المتوكلين على الله تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال؟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 قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لمن اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ألم تعلم أيها الرسول شأن بعض أصحابك الذين سألوا أن يفرض عليهم الجهاد فقيل لهم امنعوا أيديكم عن القتال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وكان ذلك قبل فرض الجهاد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 قليل زائل والاخره خير لمن اتقى الله تعالى لدوام ما فيها من النعيم ولا تنقصون من اعمالكم الصالحه اي شيء ولو كان قدر الخيط الذي في نواه التمره اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده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 فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا حيثما تكون يلحقكم الموت إذا حضر أجلكم ولو كنتم في قصور منيعة بعيدة عن ساحة القتال وان ينال هؤلاء المنافقين ما يسرهم من ولد ورزق كثير قالوا هذه من عند الله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 من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ومن يطع الرسول بامتثال ما أمر به واجتناب ما نهى عنه فقد استجاب لأمر الله ومن أعرض عن طاعتك أيها الرسول فلا تحزن عليه فما أرسلناك مراقبا عليه تحفظ أعماله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 فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ويقول المنافقون لك بألسنتهم نطيع أمرك ولم تثل فإذا خرجوا من عندك دبر جماعة منهم على وجه الخفاء خلاف ما أظهروا لك والله يعلم ما يدبرون وسيجازيهم على كيدهم هذا فلا تلتفت لهم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 لما لا يتامل هؤلاء القران ويدرسونه حتى يثبت لهم أنه لا يوجد فيه اختلاف ولا اضطراب وحتى يعلموا صدق ما جئت به ولو كان من عند غير الله تعالى لوجدوا فيه اضطرابا في احكامه واختلافا كثيرا في معانيه واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به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 لَتَتَبَعُتُمُ وَسَائِسَ الشَّيْطَانِ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلِّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِضْ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا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 ومن كان سببا في حصول شر فانه يناله منه شيء واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها ان الله كان على كل شيء حسيبا واذا سلم عليكم احد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 ومن اصدق من الله حديثا الله لا معبود بحق غيره ليجمعن اولكم واخركم يوم القيامه الذي لا شك فيه لمجازاتكم على اعمالكم ولا احد اصدق حديثا من الله فما لكم في المنافقين فئتين والله اركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ما شأنكم ايها المؤمنون صرتم فريقين مختلفين في شان التعامل مع المنافقين فريق يقول بقتالهم لكفرهم وفريق يقول بترك قتالهم لايمانهم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 وَأُولَائِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا سَتَجِدُونَ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ فَرِيقًا آخَرَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ يُظْهِرُونَ لَكُمُ الْإِيمَانَ لِيَأْمَنُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ وَيُظْهِرُونَ لِقَوْمِهِمْ مِنَ الْكُفَّارِ الْكُفْرَ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لِيَأْمَنُوهُمْ كُلَّمَا دُعُوا إِلَى الْكُفْرِ بِاللَّهِ وَالشِّرْكِ به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 وان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبه مؤمنه وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فديه مسلمه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 ولا ديه عليه وإن كان القتيل غير مؤمن لكنه من قوم بينكم وبينهم عهد مثل أهل الذمة فعلى قرابة القاتل الذين يرثونه دية مسلمة إلى ورثة القتيل وعلى القاتل عتق نفس مملوكة مؤمنة كفارة عن فعله فإن لم يجد من يعتقه أو لا يستطيع أن يدفع ثمنه فعليه صيام شهرين متصلين بلا انقطاع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 فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما ومن يقتل مؤمنا على وجه القصد بغير حق فجزاؤه دخول جهنم خالدا فيها إن استحل ذلك ولم يتب وغضب الله عليه وطرده من رحمته وأعد له عذابا عظيما لاقترافه هذا الذنب الكبير يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا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 وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما لا يستوي المؤمنون القاعدون عن الجهاد في سبيل الله غير أصحاب الأعذار كالمرضى والمكفوفين والمجاهدون في سبيل الله ببذل أموالهم وأنفسهم ففضل الله المجاهدين ببذل أموالهم وأنفسهم على القاعدين عن الجهاد درجة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 مع مغفرة ذنوبهم ورحمته بهم وكان الله غفورا لعباده رحيما بهم ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض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 والولدان لا يستطيعون حيلة لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ويستثنى من هذا الوعيد الضعفاء أصحاب الأعدار رجالا كانوا أو نساء أو أطفالا مما لا قوة لهم يدفعون بها عنهم الظلم والقهر ولا يهتدون إلى طريقة للتخلص مما هم فيه من القهر فأولئك عسى الله برحمته ولطفه أن يعفو عنهم وكان الله عفوا عن عباده غفورا لمن تاب منهم ولما ذكر الوعيد على ترك الهجرة مع القدرة عليها رغب فيها فقال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 ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما ومن يهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ابتغاء مرضات الله يجد في الأرض التي هاجر إليها متحولا وأرضا غير أرضه التي ترك ينال فيها العزة والرزق الواسع ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم ينزل به الموت قبل وصوله إلى مهاجره فقد ثبت أجره على الله ولا يضره أنه لم يصل إلى مهاجره وكان الله غفورا لمن تاب من عباده رحيما بهم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 فليس عليكم إثم في قصر الصلاة الرباعية من أربع ركعات إلى ركعتين إن خفتم أن يلحقكم مكروه من الكافرين إن عداوة الكافرين لكم عداوة ظاهرة بينه وقد ثبت بالسنة الصحيحة جواز القصر في السفر حال الأمن وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك واليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم والتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم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 وخذوا حذركم ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا واذا كنت ايها الرسول في الجيش وقت قتال العدو فاردت ان تصلي بهم فقسم الجيش جماعتين تقوم جماعه منهم تصلي معك ولياخذوا اسلحتهم معهم في صلاتهم ولتكن الجماعه الاخرى في حراستكم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 انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما انا انزلنا اليك ايها الرسول القران مشتملا على الحق لتفصيل بين الناس في كل شؤونهم بما علمك الله والهمك لا بهواك ورأيك ولا تكن للخائنين لأنفسهم وأمانتهم مدافعا ترد عنهم من طالبهم بالحق واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما واطلب المغفرة والعفو من الله إن الله كان غفورا لمن تاب إليه من عباده رحيما به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 ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ها أنتم يا من يهمكم أمر هؤلاء الذين يرتكبون جرما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 وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إثْمًا ثُمَّ يَرْمِيهِ بَرِئًا فَقَدْ احْتَمَلَ بُهْتَانًا فَقَدْ احْتَمَلَ بُهْتَانَ وَإِثْمًا مُبِينًا وَمَن يَرْتَكِبْ خَطِيئَةً عَلَى غَيْرِ عَمْدٍ أَوْ إِثْمًا بِعَمْدٍ ثم يتهم به إنسانا بريئا من ذلك الذنب فقد تحمل بفعله ذلك كذبا شديدا واثما بينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم ان يضلوك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 ولولا فضل الله عليك أيها الرسول بعصمتك لعزمت جماعة من هؤلاء الذين يخونون أنفسهم أن يضلوك عن الحق فتحكم بغير القصد وما يضلون حقيقة إلا أنفسهم لأن عاقبة ما اقترفوه من محاولة الإضلال راجع عليهم وما يقدرون على إيذائك لعصمة الله لك وأنزل الله عليك القرآن والسنة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 إن الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن الله لا يغفر أن يشرك به بل يخلد المشرك في النار ويغفر ما دون الشرك من المعاصي لمن يشاء برحمته وفضله ومن يشرك مع الله أحدا فقد تاه عن الحق وبعد عنه بعدا كثيرا لأنه سوى بين الخالق والمخلوق ان يدعون من دونه إلا إناثا وان يدعون إلا شيطانا مريدا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 وَلَا يُضِلُّنَّهُمْ وَلَا يُمَنِّيهِمْ وَلَا يَأْمُرَنَّهُمْ فَلْيُبَطِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا ولا عن صراطك المستقيم، ولا بالوعود الكاذبة التي تزين لهم ضلالهم، ولا بتقطيع آذان الأعام لتحريم ما أحل الله منها، ولا بتغيير خلق الله وفطرته، ومن يتخذ الشيطان وليا يتولاه ويطيعه فقد خسر خسرانا بينا بموالاه الشيطان الرجيم. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا يعدهم الشيطان الوعود الكاذبة ويمنيهم الأمان الباطلة وما يعدهم في الواقع إلا باطلا لا حقيقة له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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات, سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن اصدق من الله قيلا والذين امنوا بالله وعملوا الاعمال الصالحه المقربه اليه سندخلهم جنات تجري الانهار من تحت قصورها ماكثين فيها ابدا وعدا من الله ووعده تعالى حق فهو لا يخلف الميعاد ولا احد اصدق من الله قولا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 تابعا لما تتمنون أيها المسلمون أو لما يتمناه أهل الكتاب بل الأمر تابع للعمل فمن يعمل منكم عملا سيئا يجاز به يوم القيامة ولا يجد له من دون الله وليا يجلب له النفع ولا نصيرا يدفع عنه الضر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 ومن يعمل من الأعمال الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن بالله تعالى حقا فأولئك الذين جمعوا بين الإيمان والعمل يدخلون الجنة ولا ينقصون من ثواب أعمالهم شيئا ولو كان شيئا قليلا قدر النقرة التي تكون في ظهر نواه التمر وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَلَا أَحْدَ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ إِسْتَسْلَمَ لِلَّهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَأَخْلَصَ نِيَّتَهُ لَهُ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 قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَ النِّسَاءِ فِي يَتَامَ النساء اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ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 بالاستيلاء على أموالهم ويبين لكم وجوب القيام على اليتامى بالعدل بما يصلح شأنهم في الدنيا والآخرة وما تفعلوا من خير لليتامى وغيرهم فإن الله عليم به وسيجازيكم به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 وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا وإن خافت امرأة من زوجها ترفعا عنها وعدم رغبة فيها فلا إثم عليهما أن يتصالحا بأن تتنازل عن بعض الحقوق الواجبة لها كحق النفقة والمبيت والصلح هنا خير لهما من الطلاق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 ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتلقوا فإن الله كان غفورا رحيما ولن تستطيعوا أيها الأزواج أن تعدلوا العدل التام مع الزوجات في الميل القلبي ولو حرستم على ذلك بسبب أمور ربما تكون خارجة عن إرادتكم فلا تميلوا كل الميل عن التي لا تحبونها فتتركوها مثل المعلقة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 إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا إِنْ يَشَأْ يُهْلِكْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ غَيْرَكُمْ يُطِيعُونَ اللَّهَ وَلَا يَعْصُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا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 وأعلم بمصالحهما فلا تتبعوا الأهواء في شهادتكم لئلا تميلوا عن الحق فيها وإن حرفتم الشهادة بأدائها على غير وجهها أو أعرضتم عن أدائها فإن الله كان بما تعملون خبيرا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 ومن يكفر بالله وبملائكته وبكتبه وبرسله وبيوم القيامة فقد بعد عن الطريق المستقيم بعدا عظيما إن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 هذا العذاب لأنهم اتخذوا الكفار أنصارا وأعوانا من دون المؤمنين وإنه لعجب ذلك الذي جعلهم يوالونهم أيطلبون عندهم القوة والمنعه ليرتفعوا بها فإن القوة والمنعه كلها لله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 الم نتولى شؤونكم ونحطكم احاطه العنايه والنصره ونحمكم من المؤمنين بإعانتكم وتخذيلهم فالله يحكم بينكم جميعا يوم القيامه فيجازي المؤمنين بدخول الجنه ويجازي المنافقين بدخول الدرك الاسفل من النار ولن يجعل الله بفضله للكافرين حجه على المؤمنين يوم القيامه بل سيجعل العاقبة للمؤمنين ما داموا عاملين بالشرع صادقي الإيمان إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَى لا يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا إن المنافقين يخادعون الله بإظهار الإسلام وإضمار الكفر وهو خادعهم لأنه عصم دماءهم مع علمه بكفرهم وأعد لهم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 ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا هؤلاء المنافقون مترددون في حيره فلا هم مع المؤمنين ظاهرا وباطنا ولا مع الكافرين بل ظاهرهم مع المؤمنين وباطنهم مع الكافرين ومن يضلل الله فلن تجد له ايها الرسول طريقا لهدايته من الضلال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 لا تتخذ الكافرين بالله أصفياء توالونهم من دون المؤمنين أتريدون بفعلكم هذا أن تجعلوا لله عليكم حجة بينه دالة على استحقاقكم العقاب إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا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 وانما يعذبكم بذنوبكم فان اصلحتم العمل وشكرتموه على نعمه وامنتم به ظاهرا وباطنا فلن يعذبكم وكان الله شاكرا لمن اعترف بنعمه فيجزل لهم الثواب عليها عليما بايمان خلقه وسيجازي كلا بعمله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 ومجازاته بمثل قوله لكن صبر المظلوم اولى من جهره بالسوء وكان الله سميعا لأقوالكم عليما بنياتكم فاحذروا قول السوء أو قصده إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن تظهروا أي خبر قولي أو فعلي أو تستروه أو تتجاوزوا عمن اساء إليكم فإن الله كان عفوا قديرا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 ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض, نؤمن ببعض, ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا.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 والذين آمنوا بالله ووحدوه ولم يشركوا به أحداً وصدقوا برسله جميعاً ولم يفرقوا بين أحد منهم كما يفعله الكافرون بل آمنوا بهم جميعاً أولئك سوف يعطيهم الله أجراً عظيماً جزاء إيمانهم وأعمالهم الصالحة النابعة منه وكان الله غفورا لمن تاب من عباده رحيما بهم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 ثمَّ تَخَذُّ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَأَتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا يسألك أيها الرسول اليهود أن تنزل عليهم كتابا من السماء جملة واحدة كما وقع لموسى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 وتفرده بالربوبيه والألوهية ثم تجاوزنا عنهم واعطينا موسى حجه واضحه على قومه ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا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 بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا فطردناهم من رحمتنا بسبب نقضهم العهد المؤكد عليهم وبسبب كفرهم بآيات الله وجراءتهم على قتل الأنبياء وبقولهم لمحمد صلى الله عليه وسلم قلوبنا في غطاء فلا تعي ما تقول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 ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا ولعناهم بقولهم مفتخرين كذبا انا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه كما ادعوا وما صلبوه ولكن قتلوا رجلا ألقى الله شبه عيسى عليه وصلبوه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 وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَرْيَمَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا وَمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا سَيُؤْمِنُ بِعِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ بَعْدَ نُزُولِهِ آخِرَ الزَّمَانِ وَقَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عِيسَى عَلَيْهِ السلام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 فبسبب ظلم اليهود حرمنا عليهم بعض المآكل الطيبة التي كانت حلالا لهم فحرمنا عليهم كل الذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل الظهورهما وبسبب صدهم أنفسهم وصدهم غيرهم عن سبيل الله حتى صار الصد عن الخير سجية لهم واخذهم الربا وقد نهوا عنه واكلهم اموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا اليما وبسبب تعاملهم بالربا بعد ان نهاهم الله عن تناوله وبسبب اخذ اموال الناس بغير حق شرعي وأعددنا للكافرين منهم عذابا موجعا ولما ذكر مثالب اهل الكتاب ذكر المؤمنين منهم فقال لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاه والمؤمنون بالله واليوم الاخر اولئك سنؤتيهم اجرا عظيما لكن الثابتون المتمكنون في العلم من اليهود والمؤمنون يصدقون بما انزله الله عليك ايها الرسول من القران ويصدقون بما انزل من الكتب على من قبلك من الرسل كالتوراه والانجيل ويقيمون الصلاه ويعطون زكاه اموالهم ويصدقون بالله الها واحدا لا شريك له ويصدقون بيوم القيامه اولئك المتصفون بهذه الصفات سنعطيهم ثوابا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم واسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان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 وكفى بالله شهيدا إن كان اليهود يكفرون بك فإن الله يصدقك بصحة ما أنزل إليك أيها الرسول من القرآن أنزل فيه علمه الذي أراد أن يطلع العباد عليه مما يحبه ويرضاه أو يكرهه وياباه والملائكة يشهدون بصدق ما جئت به مع شهادة الله وكفى بالله شهيدا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 لَنْ يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلِلْمَلَاءِ إِنَّكَ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنكِفْ عَنِ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُ إِلَيْهِ جَمِيعًا لن يأنف عيسى بن مريم ويمتنع أن يكون عبدا لله ولا الملائكه الذين قربهم الله له ورفع منزلتهم أن يكونوا عبادا لله فكيف تتخذون عيسى إلها وكيف يتخذ المشركون الملائكة الهه ومن يأنف عن عبادة الله ويترفع عنها فإن الله سيحشر الجميع إليه يوم القيامة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 وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُم مَّعَذَابًا أَلِيمًا فَيُعَذِّبُهُم مَّعَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَصَدَّقُوا بِرُسُلِهِ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 وَإِن كَانُوا إِخْوَةَ الرِّجَالِ وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ يَسْأَلُونَكَ أَيُّهَا الرَّسُولُ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 يبين الله لكم حكم الكلاله وغيره من أحكام الميراث حتى لا تضلوا في أمرها والله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء